بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفا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 اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلها أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى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 فإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ تَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشعها كأنهم يوما رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها